بسم الله الرحمن الرحيم طاصمين تلك آيات الكتاب المضين نفلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحرس لخول المؤمنون إن ف العون ع في الأرض و جعل أاحنهاشي الصعفضض إك يجد بنا الر يستحسا إ كان من المين وَريد أن ن على الذي الصف في الخ ولا ج علىهُ الَّ وَ جهمس ونمكن لهم في الأرض ونري في العرض وهامان وجنود, وجنود وما منهم ما كانوا يحذرون وعرحينا إلى أم موسى الأرض عين فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعدوه من المرسلين فالكفت بوضاء فرعون ليكون لهم عدوها وحزما إن فرعون وها مال وجلودا ما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون فرس عين لي ولك لا تغسروا عسى أن ينفعنا أو نستخذه, أو نستخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح عدودهم من موسى فالغا إن كما دينه لولا اربطنا على قلبه لكان من المؤمنين وقالت اختي تصفي فاصومت مني عن الذنوب فاصومت مني عن وهم لا يشعرون وحرمنا على الممام عمل من قبل فقالت هناد لكم على اهل بيته يصلون لكم يصلون لكم وهم لهناصحون فرد بنا الى الله الذي تقرره ولا تحزن ولا تحزنوا وعد الله حق ولكن الناسهم لا يعلمون ولما بنى مع شبه والثماء وآتيناه حصبا وعلما وكلانك نجز المصطلين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجل يقتفلان هذا من شيعته وما با من عدوة فالثماثة الذي من على الذي من عدوة قال ها لا من عمل الشيصان إنه عدو مضل مبين قال ربي إن مرمت نفسي فرخذني فغرنه إنه هو قال ربني ما خن عن شيء عليا فلن نسون ظهيرا من المجرمين فخذ حكم مدينه قور فائتا يترقب فاذا ينسوصروا بالامس يستنح قال له موسى انك لغويهم مضيع فلما أن امال ان يضبط الذي وعد لهم لهما قال يا موسى أتريد أن تقتل لي كما قتلت نفسهم بالأمر إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المذين في السعى قال يا موسى إن المناء يأتمرون بك ليقصلوك فاخرج, فاخرج إِذْ خَرَجَ لَهَا خَوْفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّنَا جَنَّاتِ الْخُلْدِ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ وَلَمَّا نَسُوا في ذُكِّرُوا بِهِ قُلْ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنتُمْ تَब्غُونَ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَنَا مَاءً عَلَئِهِ لَنَعَمُوا وَجَدْنَا عِندَهُ عَيْنًا وَجَدَ عَلَيْهِ امْتِئَانًا وَجَدْنَا مِنْهُ رِزْقًا وَنَخْلًا ضَافًّا وَرُطَبًا وَعِنَبًا وَجَدَ مِنْهُ من من مَا وأبونا شيخ شبير فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياما قالت إن أبي يدعوك ليجذيك أجر ما سخيث لنا فلما جاءه وظف عليه القصف قال لا تخف قال لا تخف نجلس القوم الظالمين قالت إحداهما يا عقبة استعجرة إن خير من استعجرة القويل الأمير قال إني أريد أن أنتحك إسدبنا سينا سينا أنسى جمني ثمانية حجاجة فإن أسلمت عشرا فلم ينهجك وما أريد أن أشف عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي من أجلين قضيت أي من أجلين قضيت فلا عدوان علي فلا عدوان علي والله على ما نكون وكيل فلما قضى موسى العجل وسار بأمره أنف من جانب الصور لا قال لأمره الكتب آنست نارا لعلي آتيكم منها لخبر أو جدوة من النار لعنكم بصنون فلما أتانا نوديا من شاطئ الواد الهيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وعن ألف غصاك سلمنا ما را هذا تنسو شغلها جان مول لا ولا مذبرا ولم يعطر يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تفض بيضاء من رجل سوء واضمن إليك جماحك من الوهد فذلك بر آمان من ربك إلى سلعون ومله إنهم كانوا قوما فاسدين قال من إني فجرت منهم نفسا فاسدين فأخاف أن يقتلون وأخيها أرونه وأصلح إني لسانا فأرسلهم أريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال فنصد عبنك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصنون إليكما بآيات ما أنكما ومن سمعكما الظالمون لما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ماذا إلا فحوم وفرى وما سمعنا بهذا في آبا فيه آباء الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالردى من عنجه ومن تكون ذهو عاشبة الدار إنه لا يطلح الوالمون وقال كرعون يا ايوا لا ما علمتم لكم اله غيري فاعوذ بي يا من على الطيب اجعلني صرحا فاجعلني صرحا لعني اصل يا اله بلا الموت واذ لنظن قوم من الشاذبي واستشبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم بليلا لا يرجعون فأخذناه جنوده فندمناهم في اليوم فانظر كيف كان عاغلة العالمين وجعلناهم لئي المساء يدعون إلى النار يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأسبعنا لهم في هذه الدنيا معنى ويوم القيامة هم من المقضوحين ولقد آسينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بطائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إن قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من ولكن ما أنشأنا كرونا فتطاونا عليهم العمر وما كنت كاويا في أهل مدينة بثلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الصور إذ نادينا وناك رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لذل وقلما ما ما أتاهم من هم يتمكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما غدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنستدع آياتك ونكون من المؤمنين فلن جاءهم الحق من إنزلا قعدوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يصروا بما أو في موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنها بكل كافرون قل ترسوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما, منهما أتبعوا أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل من من تبع نواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدر قوم الظالم من الجين ولقد وصلنا لهم الذين آمنوا بالكتاب منهم قبلهم وهم يؤمنون ولا يثني عليهم كانوا انا الذين نؤمن به هو الحق من ربنا انه الحق إن كنا من فضل مسلمين أولئك يختون أجرهم مرتين بما صبروا ويجرؤون بالحسنة بالسيعة ومنا رزقناهم ينفقون وإذا سبعوا الله أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي جاهلين إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من wa huwa a'lamu bil قالوا اننا سلم الود انا من امرنا اولم نمكن لهم امرنا ان يرجعوا الاله اليه فما شيء يرجع الى الله ولكن كما لا يعلمون وكلمنا من قريتهم بقره معيشه فكل كما تاكلهم لن تكن بعدج الا وكنا نحي الواردين وما كان ربك مملك القرى حتى يبعث فيهم من رسولا حتى يبعث فيهم من رسولا يسلو عليهم آياتنا وما كنا مملك القرى إلا وأهلها غادمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قير كمن مشعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال لي حص الذين حصدانيهم ان قول ربنا انا الى الذين احوى الى احوى الى السماء غو سَبَأٌ مَلَأَهَا إِلَيْشَ بَشَاءٌ هِيَ مَا يَعْمَلُونَ وَكَيْفَ نَدْعُوشَ حَشَشًا فَدَعَوْا ظَمَأً لَمْ يُسْتَجِيبُونَهُمْ وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَأُولَئِكَ لَأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتهم المرسلين فعنيت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسالون فأما من تاب وآمن وعلم صالحا فعساها أن يكون من المصلحين وربك يخلق ما يشاء ويخسام ما كان لهم الخيرة سبحان الله قوم الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تخفون وتعلنون وهو الله لا اله الا هو لا اله الا هو له الحكم في الاولى والاخره ولا هو الحكم والى اليه يرجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم عليا ليله ثمدا يوم فيها من إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ ۖ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ فِيهِ أَنتُمْ تَسْعَوْنَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۖ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ, فيه وَلِتَتَّخِذُوا مِنَ اللَّيْلِ رَاحَةً ۚ وَلِتَسْتَوُوا فِي الْأَرْضِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحصن الله ومن لعنهم ما كانوا يفتمون إن قارون كان من قوم فبغى عليهم فبغى عليهم وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه ما إن مفاتحه لتنوع بالعصمة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسن طيبك من الدنيا وأحسنك ما I want to use ولا تبغي فساد في الأرض إن الله لا يحب المفتدين قال إنما أوتيته على علم منزين أولم يعلم أن الله قد أهلت من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجنون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا من لا مثل ما أرطي قانون إنه لدعو حظ العظيم وقال الذين أوتوا العلم وإنكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعلى الصالحة ولا من قامها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض كما كان له من فئة ينصرونه دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون, يقولون ويكأن الله يرسطر لمن يشاء من عباده ويصدر لو لا أمن الله علينا لخفى بنا ويكأن لا يطلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوان نجعلها للذين لا يريدون علوان في الأرض ولا فسادا والعاكمة للمستقين من جاء بالحسن خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي قرض عليك القرآن لردك إلى معاذ اروا فيه أعلم من جاء بالخداء ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن ينقى إليك الكتاب إلا رحمة Ina Rametten abbek pelese qen na vahian minka ولا يخذنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى, إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم